بوك تو شستناست ستة عشر ستة عشر روشنة عبدوبيا و بوشاسي فصول السنة و الطقس فصول السنة و الطقس تسو روشنة عبدوبيا هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه يارا الربيع الصيف الربيع الصيف يسين ازيما الخريف والشتاء الخريف والشتاء Leto je horúce. A sajfu har. Al seif har. V letie svieti slnko. Fisaif, tasta al-Shems. Fij el seif, tasto al-Shems. V, v letie sa radi chodíme prechádzať. Fisaif, nuchibbu enevhebe. للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه زيمه خلدنا الشتاء, الشتاء بارد في الشتاء تثلج او تمطر توسليج او تمطر في الشتاء نفضل البقاء في البيت في نفضل البقاء في البيت يي خلدنو الجو بارد. الجو بارد برشي إنها تمطر إنها تمطر فوقا فيتور الجو عاصف الجو عاصف. يتبلو. الجو دافئ الجو دافئ. الجو مشمس الجو مشمس يَ يَاسْنُ الجو صافٍ الجو صافٍ أكي يدنس بوشاس كيف التقس اليوم؟ كيف التقس اليوم؟ دنس يه خلادن اليوم الجو بارد Elom jom el žou Dnes je teplo. El jom el